والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض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 بشراكم اليوم جنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبث من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا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 فِيهَا أَزْوَاجٌ مِّن نَّارٍ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ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 قَدْ بَيَّنَ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَبُ اللَّهَ قَرْضًا حَتَّى يُضَاعَفُ لَهُ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ولورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 إِنَّ الله قوي عزيز وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحا وَإِبْرَاهِيمَ وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدين وكثير منهم فاسقون